واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال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 ل ي س لك ع ل ي ه م س ل ط النابلسي ن إ ا م ت ع ك من ا غ ا ن وإن جهنم ل م ل ع د ه م أجمعين ل ه ا س ب أبواب ع ة ل ك ل ب ا ب م ن ه م مقسوم جزء المتقين في جنات ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام, أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصاب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا عبادي الغفور الرحيم